اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم